وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَمُوءُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ فَض بِأَ يَكُ م الْ الخَوَالِفِ وَطَبِعَ اللهَّهُ عَ قُلُ بِهِمُ فَهُم لا يعلمون